122. ألم نجعل الأرض مهادا 123. والجبال أوتادا 124. وخلقناكم أزواجا 125. وجعلنا نومكم سباتا 126. وجعلنا الليل لباسا 127. وجعلنا النهار معاشا 128.